أم سلمة عام من البكاء اجتاح الخوف أم سلمة حين أوقفت عائلتها بعيرها وعنف زوجها وتجاهلوا رجاءاته وقالوا له هذه نفسك غلبتنا عليها أرأيت صاحبتك هذه على من نتركك تسير بها في البلاد تقول رضي الله عنها فنزعوا خطام البعير من يده فأخذون منه فاضت عينا أبي سلمة وتحير وقلت حيلته فودع زوجته وطفله وانطلق وحيدا حزينا نحو يثرب فوصلت أخباره إلى عشيرته فغضبوا وانطلقوا نحو أم سلمة لا لمواساتها بل ليزيدوا من آلامها ها هم أمام بيوت أهلها يطالبون بالطفل يقولون لا والله لا نترك ابننا عندها إذ نزعتموها من صاحبنا رفض أهلها فامتلأت الساحة بالضجيج والشجار والتلويح فاشتبكت الأيدي أما سلمت الصغير فكان كالذبيحة بينهم يتنازعونه يتجاذبونه وصراخ أمه يعلو تناشدهم الرفق به تقول رضي الله عنها تجاذب ابني سلمة بينهم حتى خلعوا يده كان الطفل يتوجع يصرخ لا يستطيع تحريك يده من الألم وفي النهاية تمكن أعمامه من انتزاعه وهو ينظر إلى أمه، يناديها، يمد يده السليمة نحوها، حتى غابت عن عينيه، يتفطر قلبها، يحرمها الفراق لذة الزاد وطعم الرقاد، يأخذها الحزن كل صباح إلى مكان يقال له الأبطح تدعو الله وتئن وتبكي قرابة العام حتى أشرق ذلك اليوم حين مر بها شهم من بني عمومتها فرآ جسدا ناحلاً وعينين توشكان على العمى من البكاء فرق لحالها واتجه غاضبا نحو أهلها يؤنب ضمائرهم ويقول ألا تخرجون هذه المسكينة؟ فرقتم بينها وبين زوجها وبين ولدها؟ نظر بعضهم إلى بعض من الخجل وعاد إليهم بعض رشدهم فنادوها وقالوا إلحقي بزوجك إن شئت فتأهبت للرحيل المر دون صغيرها ولما علم أهل زوجها لحقوها التفتت خائفة إلى من يلاحقها ففوجئت بصغيرها يقبل كالحياة نحوها إن حدرت عن بعيرها لا تصدق ما ترى، تركض نحوه تفتح ذراعيها وتحتضنه فتنهمر دموعها ويعلو أنينها وهي تضمه وتشمه وتضمد جراحها برائحته الحبيبة وتبدد وحشته بعد عام من اليتم والحرمان شعرت بعده أنه لا مكان لها هنا سوى الأحزان. فانطلقت خشية أن يتراجعوا وهي تقول وضعت ابني في حجري ثم خرجت أريد زوجي وما معي أحد من خلق الله وفي الطريق أوقفها أحد الوثنيين